أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاق جاء ابراهيم ما في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وأميت